بسم الله الرحمن الرحيم سالسائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائك خمسین ألف سنه فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهل ولا يسأل حميم حميما يبصرون يود المجرم لو افتدى من عذاب يومئذ ببني وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تقوي ما في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لغاض كلا إنها لغاض نزاعت للشوا تدعو من دبر وتولى کلا إنها لظا نزاعة للشوا تدعو من دبر وتولا کلا إنها لظا نزاعة للشوا تدعو من دبر وتولا وجمع فأوعا إنها لظا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 حافظون إلا على أزواجهم أو ما بلك تيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وضاء ذلك فأولئك هم العاتون والذين لهم لأماناتهم وعهدهم رعون والذينهم بشهادتهم قائمون والذينهم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فَلَا أقسم برب المشارب والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا بمسبوقین فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الاجتاث سراعا كأنهم كان نَأْسَبِ وَفْضُونَ خَاشِعَتَنَا بِصَوْتِهِمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَانِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُ